والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا بآيات الله ورسله أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته.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 لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص وانزلنا وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثمّ قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم درا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون دم كرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون بصير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ